119. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أَمِنَ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتك الله ربه ولا الشهادة 117. ومن يتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم 118. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 111. أو تخفوه يحاسبكم به الله 112. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 113. والله على كل شيء قدير 114. آمن بما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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أغطأنا ربنا ولا تحمل علينا هو على مِن من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصلنا على القوم الكافرين